لا أناس بإمامه، فمن أُتِي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتاب. ليل ومن كان في لا يفتنوك عن الذين أوحينا إليك لتستديع كن سليل أولا لن تثبتنا كنقدك إليه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 تنسي زونك من الارض يريدك منها واذا اللا يلبثون خلان قَدْ أَرْسَلْنَا نَقْبُ لَكَ مِرْغُشٌ لَنَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غشق الله فجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به ك ربك مقام الحمودة، وخذ ربي أدخلني مدخل الصدف. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء إن الباطل كان ذهوطا وننزل وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوْمِ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم